بوك تو <تصفيق> <تصفيق> سدوم دست إدفا اثنان وسبعون اثنان وسبعون <تصفيق> مورا وجوب عملي شيء وجوب عمل شيء مورا يجب يلزم يجب يلزم مورام داغو إسبرتام بيسموتو يجب أن أرسل المكتوب يجب أن أرسل المكتوب مورام داغو پلاتام هوتيلوت يجب أن أدفع للفندق يجب أن أدفع للفندق موراش يجب أن تستيقظ مبكرا يجب أن تستيقظ مبكرا موراش دا رابوتيش يجب أن تشتغل كثيرا يجب أن تشتغل كثيرا موراش دا يجب أن تكون دقيقا في المواعيد يجب أن تكون دقيقا في الموااهيدط بنزين يجب أن يعبي التنك يجب أن يعب التنكة يجب أن يصح السيارة يجب أن يصلح السيارة. Тој мора да го измие автомобилот. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل Та мора да пазарува. يجب عليها أن تتسوق. يجب Та мора да го чисти станот. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. تا موردجيب يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. ني موراما فيدناش يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فوراً إلى المدرسة يجب أن نذهب فوراً إلى الشغل يجب أن نذهب فورا إلى الشغل يجب أن نذهب فوراً إلى الطبيب يجب أن نذهب فوراً إلى الطبيب. فيا، موراتي دعو. يجب أن تنتظر الباص. يجب تنتظر الباص. فيا، موراتي دعو. تَكَاتِي وَزَتْ. يجب أن تنتظر القطار. يجب أن تنتظر القطار. Ќе морате да го чекате таксито. Ќежибу ан тантадиру такси. Ќежиб ан тантадиру التакси.